يوم ما تقابلنا اليوم ضهف مش نسي انا انكتب لي احلى قصة حب في اول مشاعر حلوة قلبي حسان ولهفتي لمعادة قبلك بعدا I'm out.